Bismillah al-Rahman qaf. Kekalikah Yuhai ilaih, wa ilai al min qablik allahul ghazizul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 فاتر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يزرعكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير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 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّل قضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم ريبة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 الله يجمع بيننا وإليه المصيت والذين يحجون في الله من بعد ما استجب له حجتهم حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَ الضَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله موليه ولا نصير ومن آياته الجوارف البحر كالأعلام إِنَّ يَشَاءُ يُسْكِنِ الْرِّيحَ فَيُوَلِّلَنَّ رَوَاقِدَ عَلَى وَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُو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 وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَافِي فَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ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 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عطية